بسم الله الرحمن الرحيم نون والقلم وما يسقرون ما أندب نعمة ربك بما جنون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 كَانَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُضِلِّينَ فَلَا تُطِعْ الْمُكَذِّبِينَ وَذُلُّوا لَوْ تُذْهِنُ ولا تطع كل حل في مهين أما زما الشائِم بنامِي من ناعل الخير معتد أثيم عطِل بعد ذلك سنين أن كان ذا مال وبنين إذا تتنى عليه آياتنا قال أساطير الأولين سنسمه على الخرطوب Inna badouna hum kama badouna ashab al jannah. Izauq samul yasrimna mubpahin, walla yasttnun. Fattaf من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم فتنادوا مشبحين أن على حرثكم إن كنتم صارمين وهم يتخافتون ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين وغدوا على حرض قادرين فلما رأوها قالوا ظالمون بل نحن محرومون قال أوسطهم ألم أقل لكم لولا تسبحون قالوا سبحان ربنا كنا ظالمين فأقبل بعضهم على بعض يتلاومون قالوا يا ويلنا إنا كن انْشَاءُ رَبِّنَا أَنْ يُبْدِلَنَا خَيْرًا مِنْهَا إِنَّا إِلَى رَبِّنَا رَاغِبُونَ كَذَلِكَ الْعَذَابُ وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ لو كانوا يحلمون إن للمتقين عند ربهم جنات النعيم أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكم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 وَأَمَّا الَّذِينَ يُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ وَهُمْ سَالِمُونَ فَذَرْنِي وَمَن يُكَذِّبُ بِهَذَا الْحَدِيثِ سَنَسْتَدْرِجُهُمْ مِنْ أَيِّ حَيٍّ لاَ يعلمون.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 فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكذوم لولا أن تداركه نحبة مر وبيه لن بالعراء وهو مذموم فجتباه ربه فجعله من الصالحين وإِنَّا كَنُودٌ لَّذِينَ كَفَرُوا لَا يُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِم لَّمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعَالَمِينَ